وَإِنَّهُ لَهُ دَمٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي لَأَنهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ دُعَاءً إِلَّا وَاللَّهُ دَبِيرُ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يكذبون، ويوم نحشر من كل أمة، فوجم من يكذب بآياتنا، من يكذب بآياتنا، فهم يزعمون، حتى إذا جاء.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 وَاِذَا يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ كل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمروما والسحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل